يصلح لكم أعمالكم ويغثر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعده فإني واقف أمامكم ولا أدري ماذا أقول لا أدري ماذا أقول في خضم تلك الأحداث المتسارعة وبين الدماء والأشلاء التي تسيل وتتقطع كل يوم وتلك الفوضى والفساد الذي ينتشر في أنحاء بلادنا في ربوعها فويل سم ويل لمن يريد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها فوضى لم يعد أحد يأمن على نفسه ولا على ابنته ولا على أخته ولا على أمه ولا يأمن أحد على أحد ولم يعد أحد يصدق أحدا والكل يلقي بالتهم بعضهم على بعض هؤلاء يتهمون المجلس العسكري وأولئك يتهمون الشرطة والبعض يتهم الليبراليين ويتهمون الفوضويين وحركة ست إبريل وهؤلاء يتهمون الإسلاميين وأولئك يتهمون هؤلاء وهؤلاء يتهمون أولئك والكل يتهم الكل والكل في غضب والكل في حزن والكل في هم والكل في حيرة ولا عاصمة إلا الله جل وعلا إن الذي يحدث عباد الله هي فوضى لا ينكر أحد كائنا من كان الآن أن الذي يحدث في بلادنا هو الفوضى وهي الفوضى التي تكلم عنها الأخرق جورج بوش الأصغر ووزيرة خارجيته كوندوليزا ريس. ثم كدرت ذلك وزيرة الخارجية الأمريكية الحالية هيلاري كلينتون إنها الفوضى الخلاقة وهذه الفوضى الخلاقة هذا المصطلح الفوضى الخلاقة مصطلح يهودي توراتي مراد ولذا فإني سأقرأ عليكم الآن من سفر التكوين وسفر أشعياء في التوراة ثم نعلق عليه <تصفيق> يقول سفر التكوين تهيج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه وكل واحد صاحبة مدينة مدينة ومملكة مملكة وتراق روح مصر داخلها وتضيع مشورتها يهيج المصريين على المصريين هاجم المصريون على بعضهم بعضا هاجم المصريون يقتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا يشتبك بعضهم مع بعض هاجم المصريون على المصريين سيحارب كل واحد الاخر وكل واحد صاحبه مدينه مدينه تجد الاضطرابات والفوضى والموت والاشلاء والدماء في القاهرة، في برسعيد، في السويس، في الإسكندرية، في نجي حمادي، في المنصورة مدينة مدينة، ذلك في سطر التكوين ويقول في موضع آخر في سفر التكوين حتى لا تكون عزراء واحدة في مصر يعني مسائل الخطف النساء وإقصاب النساء وهو منتشر وَيَجِفُّ النَّهْرُ وَتَنْتُنُ التُّرَعَ يَجِفُّ نَهْرُ الْمِيلِ يَجِفُّ نَهْرُ الْمِيلِ وَتَنْتُنُ التُّرَعَ يعني تسوء الزراعة ويسوء الاقتصاد وهو حادثٌ للآن أما في سفر إشعياء في الإصحاع التاسع عشر قال وَأَوْهَيِّجُ مِصْرِيِّينَ على مِصْرِيِّينَ مَرَّةً أوقع فيحاربونا كل واحد يحارب أخاه وكل واحد يحارب صاحبه مدينة مدينة وتهراق روح مصر داخلها وتنشف المياه, وتنشف المياه من النهر ويجف النهر وييبس وهذا قد يحدث غضبا من الله عز وجل على ما عصى الناس ربهم تضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل المزرعات الزراعات الكثيرة تفسد والمحصون الزراعي يقل ويخسر الكثير والرياض على حافة النيل يعني الحذائق تفسد وكل مزرعة على النيل تيبس وتتبدد والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون يعني الفلاحون والمزارعون يتألمون ويئنون ويخسرون وكذلك الصيادون وعمال الحرف أما الصناعة فهو يقول ويخزى الذين يصنعون الكتاب الممشط والذين يحيكون الأنسجة البيضاء العمال في المصانع في المحلة وفي كفر الدوار وفي غيرها يئنون ويخرجون وكل العاملين بالأجرة مكتئب النفوس كل العاملين كل الناس الآن كل الناس الآن موظفون وعمال كلهم مكتئبون ناقمون ثم يقول في موضع آخر في نفس الإصحاح والسفر مزج الرب في وسط مصر روح غي الناس الآن فيهم الغي يريد كل منهم أن يظلم الآخر كل منهم يريد نفسه نفسي نفسي روح الغي انتشرت فأضل مصر في كل عملها كترمح السكران الناس الآن في حيرة كأنهم سكارة وما هم بسكارة يترنحون كترنح السكران قال فلا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب تتعطل الأعمال تتعطل المصالح تتعطل المؤسسات لا يكون لمصر عمل يعمله رأس أو ذنب للكبار يجدون ما يعملون ولا الصغار يجدون ما يعملون والكل يريد إضرابا واعتصاما والكل يريد ترك الأعمال وترك الإنتاج في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء وترتعد وترجف من هزة رب الجنود الذي يهزها عليها يعني يقول السفر أن الأحوال ستظلها كذا وتسوء الأحوال تسوء الأحوال في مصر حتى يصل المصريون إلى حالة من الفوضى والضياء يخشون معها من هجوم اليهود عليهم وبالله عليكم قلت لكم إنه لا يأمن وحدكم كلكم الآن لا تأمنون وكثير منكم يسير وهو يحمل سلاحا معه خوفا من أحداث البلطجة والشغط الشيء الثاني بالله عليكم لو أراد اليهود أن يهجموا علينا هل توجد قوات للتصدي لها؟ أم تتصدى القوات للأحداث في الداخل؟ وهل الناس على قلب رجل واحد أم تفرقوا وتوزعوا وتشتتوا وسائرت بينهم الفوضى؟ هل الناس على قلب رجل واحد الآن يخرجون للقتال ضد اليهود إذا هجموا؟ إن الأمر فيه إعداد لتهيئة مصر لدخول اليهود أو لدخول جنود اليهود فإن رجال الناتو والقوات الأمريكية ما هي إلا جند يهود وهي جاهزة ألا مقربة منا قريبة في أقرب دولة مجاورة لنا موجودة قوات الناتو وهي جاهزة للتدخل في مصر ولتقسيمها كما يريد اليهود يقول عن الأيام القادمة ونسأل الله عز وجل أن يخيد مكرهم فهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهم يكيدون كيدا والله يكيد كيدا ونسأل الله عز وجل أن يرد كيدهم في نحورهم قال في ذلك اليوم تكون مصر كالنساء فترتعد وترجف من هزة رب الجنود التي يهزها عليها رب الجنود يعني جيش الدفاع الإسرائيلي وتكون أرض يهوذة رعبا لمصر يعني الناس تخاف الآن من هجمة يهود عليهم من هجمة يهود عليهم أو من هجمة حلفاء اليهود عليهم وكل تلك القوات الصليبية الموجودة في العالم يستطيع اليهود تحريكها وقد حركوها فدخلت العراق وحركوها فدخلت أبغانستان وحركوها فدخلت ليبيا اليهود يحركونها كما يشاءون والمصريون العقلاء الآن يخشون فيهم الرعب من أرض يهوزا وتكون أرض يهوزا رعبا لمصر كل من تذكرها يرتعد يصرخون إلى الرب بسبب المضايقين يصرخ المصريون أي العقلاء منهم بسبب المضايقين يعني بسبب الذين ينشرون الفوضى والخلل في تلك البلاد سيرسل لهم مخلصا ومدافعا ينقذهم هذه التوراة تقول إنه بد من هجوم من هناك والمهاجم من هناك من أرض يهوزا تسميه التوراة المدافع المخلص المدافع المخلص يعني يدخل مصر ويقتحمها ويغزوها ليخلصها مما هي فيه يعني ليحتلها وليقسمها والعياذ بالله فيعرف الرب في مصر يعني يعرف المصريون أنهم كانوا على دين باطل وهم والله على دين الحق الأوحد ويعرف المصريون الرب في ذلك اليوم كثير من المصريين يتحولون في عقائدهم ويقدمون ذبيحة وتخدمة وينذرون للرب نذرا ويوفون به ويضرب الرب مصر ضربا يهجم اليهود على مصر ويضرب الرب مصر ضربا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم يعني يبشر اليهود هذه هذا الكلام الموجود في السف وهو ربما كلام محرف والتوراة فيها التحريف كله فيها تحريف الكتابة وفويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وفيها تحريف المعاني يحرفون الكلمة عن واضعه تحريف المعاني وتحريف الكتابة وتحريف, اللف وتحريف اللفظ يقولون حطة فيقولون بدلا منها حنطة تورات فيها تحريف كثير ربما يكون هذا مما حرفوه ليبشروا أنفسهم بالهجوم على بلادنا وباحتلال بلادنا لكن قد يحدث هذا الكلام إذا ضللنا على ما نحن فيه قال ويضرب الرب مصر ضربا فيرجعون إلى الرب فيستجيب لهم ويشفيهم يرجعون يعني يتركون دين الإسلام في ذلك اليوم تكون سكة من مصر إلى آشور فيجيء الأشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويعبد المصريون مع الآشوريين في ذلك اليوم يعني ينحرف كثير من المصريين عن دينهم ويتركون دينهم في ذلك اليوم يكون إسرائيل أو لإسرائيل سلثاء مصر وآشور آشور بلاد العراق يكون لإسرائيل سلثاء مصر إسرائيل سلسة العراق الآن هل هي تحت السيطرة السليدية اليهودية نعم هل تكون يكون سلسة مصر بعد ذلك تحت سيطرة اليهود والسليديين ربما ربما يكون هذا هم يأملون هذا وهم يعتقدون في هذا وهم يؤمنون بالتوراة المحرفة وهم أكثر إخلاصا لها من كثير من المسلمين في إخلاصهم بالقرآن والسنة لأن كثيرا من المصريين بمن يسمون بالعلماء تركوا ما يقوله كتاب ربهم وتركوا خلفهم ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تركوا ما ورد في سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم فيا الله هذا الكلام الموجود عند اليهود خطة هم يترجمونها إلى أفعال. ويترجمونها إلى خطط خرج الناس في العام الماضي مرت سنة وزيادة خرج الناس في ثورة مشؤومة ساقطة معتلة مختلة خرج الناس في ثورة كاذبة خاطئة خرجوا يطالبون لا للفساد لا للغلاء سنشر الفساد وتسببوا في مزيد من الغلاء لا للفساد لا للغلاء فنشروا الفسادة ونشروا مزيدا من الغلاء فما فعلوا شيئا والكل إن قدتها ما على الكل فلننظر عباد الله لننظر إن رجل رجل الأمن الآن أصبح يخاف على نفسه وأنت إذا حدثت حادثة اتصل بشرطة النجدة سم منظر هل يأتونك لن يأتيك أحد لن يأتيك أحد إن رجل الشرطة خائف وإن رجل الجيش خائف والكل من الكل خائف الكل من الكل خائف هذا ما جنيناه من تلك الثورة والذين خرجوا الذين خرجوا في هذه الثورة وجدوا للأسف من يؤيدهم من أهل العلم أو من من يسمون بأهل العلم لم يأمر العلماء بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر وهم يعرفون أنهم إن لم يأمروا بالمعروف وإن لم ينهوا عن المنكر ساد الفساد ألا يذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال إنه من كان قبلكم من بني إسرائيل كان إذا عمل العامل منهم بالخطيئة نهاه الناهي تعذراً فإذا كان من الغذي جالسه وآكله وشاربه كأنه لم يره على الخطيئة بالأمس يعني كان الناس بني إسرائيل يفسدون فتوجد طائفة تأمرهم بالمعروف وتنهوهم عن المنكر ثم في اليوم التالي يجلسون معهم يآكلونهم ويشاربونهم ويخالطونهم فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم فذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأطرن على الحق أطرا او لا يذنبن الله قلوبكم بقلوب بعضكم وليلعننكم كما لعنهم ان العلماء وجئنا بهم في العام الماضي وهم يتركون الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقولوا للنس خرجوا في هذه الثورات حرفوا الكلمة عن مواضعه وساقوا حديثا ضعيف المعنى ضعيف السند وحرفوه أيضا عن معناه قالوا إن أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وهو حديث ضعيف لا يصح وحتى إن صح فإن معناه عند سلطان جائر قولة حق يذهب أحد إليه يختلي به ينصحه سرا ويقول له كلمة الحق فإن قبلها, فإن قبلها وإلا انصرف عنه وتركه وصبروا وأمر الناس بالصبر على جور الصلاطين وعلى ظلم الحكام فإن هذا إجمال أهل السنة أنه ينبغي الصبر على الظلمة على الجورة على الطغاة الذين ينهبون الأموال ويزجنون الناس ويضربون الظهور ويذلون العباد اتفاق وإجماع أهل السنة إجماع على أنه لا ينبغي الخروج عليهم بل ينبغي الصبر على ظلمهم وجورهم <تصفيق> إن الأخرق زورج بوش الإبن بدأ في تنفيذ الفوضى الخلاقة وكان الهدف تقسيم المنطقة وخلق شرق أوسط جديد المراد عباد الله وسيحدث ما لم يرد الله أز وجل أمره آخر المنطقة الإسلامية بالكامل لابد من تقسيمها إلى قطع صغيرة لتكون دولة إسرائيل هي الدولة الكبرى والأكبر والأقوى في المنطقة هذا هو المراد وقد بدأوا فقسموا السودان إلى دولتين ثم سيقسموا الدولة الشمالية لأنها الدولة المسلمة إلى ثلاث دول وهذا ما سيرضخ له عمر البشير أو من بعد ثم سيقسمون مصر إلى أربعة دول أو إلى خمسة دول وقد قالها أحدهم في مجلة الشعب أمس بعد أن أنكرها من عام حين قلناها فيقسمون البلاد قطعا صغيرة ليصنعوا شرق أوسط جديد تابع لليهود وهم يتميزون بالنفس الطويل فأساروا تلك الثورات ثورات الربيع العربي وأتوا بمشايخ لهم عمائن يستون للناس بحل تلك الثورات الذي أحلها من قطر وقال إن السورات العربية خرجت من عباءتي هو الآن صامت صمت القبور لقد أشعلها وخربها وقعد هناك على تلها أشعلها وقربها وقعد هناك على تلها ووجد من علماء الفضائيات هنا من أجز تلك السورات ووجد تياراً إسلامياً اندفع يأكل من الكعكة ينطلق لعله ينام شيئاً من متاع الدنيا فتركوا ما كانوا يفتون به من حرمة الثورات وحرمة الخروج وحرمة الاعتصام المدني وحرمة التظاهر إلى إذاحة ذلك كله ثم انساقوا بعد ان كانوا يحرمون الديمقراطية أحلوها وبعد أن كانوا يحرمون الانتخابات أحلوها بل خاضوها بل دخلوا فيها بل أكلوا الطعمة بل حصلوا على المقاعد الكثيرة وهو طعم وضعته لهم أمريكا لتنفذ مخططا لها جعل الأمريكان نشر بين الناس أشياء فجعلت الناس في مصرها هنا بعد أن تاثرت بالدعاية والإعلام جعلوا الناس ينظرون إلى التيار الإسلامي على أنه المنقذ الوحيد لهم والإسلاميون استدرجوا وواقعوا ووجدوا أنفسهم بين عاشية وضحاها أعضاء في المجلس أعضاء في مجلس الشعب وأنه ستشكل منهم الحكومة وفرحوا بهذا بينما لم ينتبهوا إلى أنهم من أثناء الانتخابات وبعد الانتخابات وبعد في اليمين استعلت البلاد زيادة وزيادة وهي الآن تشتعل زيادة وزيادة لقد أصبحوا في موقع المسؤولية والقرار في وضع أمني هش مخترق فراغ أمني سيؤدي إلى الزعزعه وتقسيم البلاد هكذا ضرب الأمريكان عدة عصافير بحجر واحد بحجر واحد والإسلاميون الآن بين سين ريوهين إما أن تواجههم مشاكل لا قبل لهم بها فيفشلون في حل مشاكل الناس وعندئذ لم يكفر الناس في مصر بالتيارات الإسلامية بل سيكفر بالإسلام نفسه واستجد الناس تقول ها هو الإسلام لم يقدم لنا شيئا ولم يصلح لنا أمره أو السيناريو الثاني أن يصلحون بهم بعض الأشياء ليصبح هناك اسلام حديث جديد بعيد عن إسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسلام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وفي كل شر والسيناريو الأول هو المرشح وهو الذي سيحدث وهو الذي يحدث الآن وهل انقطعت الأحداث بعد استدبر سعيد؟ أم أن الأحداث مستمر إلى وقتنا هذا إلى تلك اللحظة أشلاء ودماء في كل مكان نسأل لماذا لم يصبر الناس على جور حكامهم؟ لماذا لم يصبر الناس على الظلم؟ لماذا لم يصبر الناس على الطغيان؟ إن هذا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم لماذا لم يسلموا لرسولهم صلى الله عليه وسلم أكذبوه أظن أنه لا يعلم شيئا أظن أنه لا يوحى إليه من الله تبارك وتعالى أظن أنه ينطق عن, ينطق عن الهوى إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم الخروج واعلم اعلم أنه رغم عنك ورغمًا عن من أفتع عن جميع التيارة الإسلامية ورغمًا عن أنف شيخ الأزهر ورغمًا عن أنف شيء المفتي وغيره إن الخروج على إئمة الظلم الثورة على الحكام هذا حرام بالإجماع وهذه الحرمة أصل من أصول الإسلام والذي يفتد غير ذلك هو يهدم أصلا من أصول الإسلام والأمر لا يحتمل نقاشا بل لا يجوز فيه النقاش ولا يجوز فيه الحوار أبدا لأن النقاش والحوار هو اعتراض على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصل. أصلا من أصول الإسلام أنه يجب الصبر على الحكام مهما فعلوا مهما جاروا مهما ظلموا لا تصلح لأحد إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولذا فإنهم خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلمات بعض الشيوخ الذين ذكرنا فانطلقوا بدلا من إزالة الشر أزالوه بما هو أشر منه لقد أزل الحاكم والحاكم كان ظالما وطاغيا وكانت الطغم التي حوله ظالمة طاغية أزلوها سجنوها ولكنهم بدلوا ذلك بشر أعظم وبخراب عظيم لقد جاء الناس إلى الحسن البصري رحمه الله أيام يزيد بن المهلب يريدون أن يفتي لهم بجواز الخروج فقال لهم الحسن إلزموا بيوتكم إلزموا بيوتكم أغلقوا عليكم أبوابكم ثم قال والله إن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم فصبروا على ما يرونه ما لبثوا أن يرفع الله ذلك عنهم إذا صبر الناس على الظلم على الجور على الطغيان صبرا جميلا احتسابا لله حقا لابد أن يرفع الله عز وجل ما حدث لهم لابد قال ولكنهم يفزعون إلى السيف يعني يخرجون يقاتلون يسورون يعتصرون فيوكلون إليه والله ما جاءوا بيوم خير القط ثم تلا وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صابروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون هل المصريون في عهد الرئيس السابق هل راوا من الظلم والطغيان مثل ما راى المصريون واليهود من فرعون هل كان الرئيس السابق مثل فرعون إن الله لم يخلق بشرا اكثر من فرعون ان الله لم يخلق بشرا اكثر من فرعون لا ابي جه ولا امله ولا احد من البشر اكثر من فرعون فإن فرعون قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري قتل الرجال استحيى النساء قتل الاطفال قالت بني إسرائيل لموسى عليه السلام وزينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أيه لك عدوكم ويستغرفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أمرهم بالصبر فلما صبروا وأيقنوا والصبر واليقين تنال بهم الإمامة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا قال وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا بما صبروا دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اهلك الله فرعون اهلك الله جنده بالصبر ام بثوره هل خرجوا المصريون في ثوره واحتصام ضد الفرعون هل احتشدوا في الميادين يقولون يسقط يسقط فرعون ما قالوا هذا صبروا فلما جاء الصبر جاء الفرج فان الفرج مع الصبر وان مع يسرا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال الحسن إن جور الحكام يعني ظلم الحكام نقمة من نقم الله نقمة من نقم الله إذن ليس المسألة إزالة حكام بل إزالة النقمة يعني إرضاء الله عز وجل لأنه إذا قبأ أمرا لن يرد قبأه أبدا سبحانه إن جور الحكام نقمة من نقم الله ولقم الله لا تلاق بالسيوف لا تلاق بالخروج بالمواجهه ابدا وانما تتقى وتستنفع بالدعاء والتوبه والانابه والاقلاع عن الذنب فان لغيت بالسيوف يعني انثار الناس وخرجوا كانت هي اقطاعه قال الحسن وحدثني مالك بن دينار الحجاج بن يوسف وهو كان يقول علم أنكم كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله في سلطانكم عقوبة فقيل للحجاج إنك تفعل بأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت أنت تقتل المسلمين وتقتل التابعين وتتسبب في مقتل الصحابة وتزل الصحابة وتزل التابعين قيل له ذلك فقال أجل إنما أنا نقمة الله قال أجل إنما أنا نقمة الله على أهل العراق لما أحدثوا في دينهم ما أحدثوا وتركوا من شرائع نبيهم عليه السلام ما تركوا يعني إذا الناس عصوا الله عز وجل سلط عليهم فالحاجر يقول أنا مسلط أنا مسلط عليكم بسبب ما أحدثتم بسبب ما خالفتم بسبب ما تركتم من أمر الله وما تركتم من أمر رسوله صلى الله عليه وسلم سنع الحسن البصري رحمه الله رجلا يدعو على الحجاج يدعو على الحجاج حتى الدعاء على الحكام الظلمة لا ينبغي بل ينبغي الدعاء لهم وينبغي الدعاء لأنفسنا أن نتوب حتى الدعاء عليهم لا ينبغي وليس الخروج والأتصام والثورة حتى الدعاء سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج والحجاج ظلوم قتل عشرات الالاف بل قيل مئات الآلاف لا سمان قتل عشرات الآلاف بل مئات الآلاف وكان يقول للناس إذا قلت خرجوا من هذا الباب فخرجوا من هذا قتلتهم جميعا ولغ في دماء المسلمين ولغ في دماء المسلمين وكان يزلهم حتى في الصلاة فكان يخطب الجمعة ويضيقهم يظل يخطب من اذان الظهر الى العصر عسى ان يتحرك واحد او يتململ فيقتله مجرم ظلوم صبر الناس عليه قال الحسن لما سنع رجل على الحجاج لا تفعل رحمك الله لا تفعل رحمك الله إنكم من أنفسكم أتيتم إنما نخاف إن عزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير هل بعد تنحية الرئيس السابق هل حكمنا بأناس عادلين نشر العدل والخير بين الناس؟ أم المسألة فوضى لم يعد يعلم من يحكم ومن يحكم من يستقيم ومن لا يستقيم انتشرت الفوضى وهي جزء مما هو مخطط له نسأل الله أن لا يحدث وقال الحسن والله لا يستقيم الدنيا إلا بهم يعني إلا بالحكام وإن جاروا أو ظلموا لا تستقيموا الدنيا إلا بهم وإن جاروا أو ظلموا والله ما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون مع أن والله طاعتهم لغيظ طاعت الظالم غيظ كان المسلون يغتزون من الشرطة من ممارسات الشرطة الجائرة الظالمة وكنت أنت ترى ظلم الشرطي ظلم الضابط ظلم الأمين ظلم المخبر طاعة تطيع وأنت مغطاز على مرارة لكن هذا أول من الفوضى كنت تخاف من الشرطي وتكره لكن الآن الشرطي لا رأس له لا زراعة له لا بندقية له لا رجل له فافرحوا بالفوضى وافرحوا بالبلطجة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ستلقون بعد آثاره يعني ستلقون بعد حكاما يحبون أنفسهم وأسرهم وشلتهم ينهبون الأموال ويأخذونها ويحرمونكم منها فاصبروا اصبروا سلسين عاما اصبروا ستين عاما اصبروا حتى تلقوني على الحوض حديث متفق عليه ماذا نفعل بهذا الحديث نقول نكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرد الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطيع اولى سن يتكلمون في الفضائيات نترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم متفق عليه تكون تصبر فاصبروا لما تراهم ينهبون فاصبروا أنتم تراهم يسرقون فاصبروا أنتم تراهم يظلمون اصبروا اصبروا كم حتى القول على الحوق يقول هذا صلى الله عليه وسلم وقال أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر, فليصبر. فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية الآن أين الجماعة كلهم فارق الجماعة لا جماعة الكل فارق الكل والكل يتهم الكل والكل غاضب من الكل متفق عليه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن قام علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا يأخذون منا حقوقهم وعسر ويمنعون حقنا لا يعطون شيئا ويظلموننا فما تأمرنا قال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم رواه لمن مسلم فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم الصبر في الصبر تكثير السيئات في الصبر رفع الدرجات في الصبر مضاعفة الأجور والله ما سلط علينا الحكام إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد عباب الله وعلينا الرجوع إلى الله ما زال في الوقت متسع أن نرجع أن نتوب أن نستغفر الله مما فعلنا تستغفر الله يا من خرشت تستغفر الله يا من أيت تستغفر الله يا من فرحت فاستغفر الله يا من رضيت كل من أيد الثورة ولو بمجرد الإحساس ينبغي أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى لقد عصينا الله بأرزنا بالمعاصي رددنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا تهويمات تهويشات تجلس مع هذا يقول ولكن ولكن وقولة حق وكل هذا باطل أصل من أصول الإسلام لا ينبغي مناقشته هل يمكن أن تناقش أحدا أن الصلاة مفروضة في الإسلام او لا هل يمكن أن تناقش أحدا أن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام أو لا كذلك لا ينبغي أن تناقش أحدا هل يجوز الخروج على حكام الظلم أو لا لا يجوز إن المناقشة حين واحد يناقش ويقول ولكن ولكن نقول له أيضا قل في الصلاة وقل في الصوم ولكن ولكن قل ولكن ولكن أصل وهذا أصل ذلك أصل من أصول الإسلام وذلك أيضا أصل من أصول الإسلام لقد ظلمنا أنفسنا وإن لم يغفر لها ربنا ويرحمنا لنكون من خاصرين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد المصطفى وعلى آله وصحبه المستكملين الشرفة أما بعده عباد الله لقد أعلن فضيلة المفتي أنه لن يحتفل هذا العام بالمولد النبوي وموعده غدا قال حزنا على دماء الشهداء سبحان الله يا أخي أنت ينبغي أن تقول لن نحتفل هذا العام ولا في أي عام آخر لأن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة وضلالة ينبغي أن تقول هذا لا أنت حزين على دماء الشهداء وهل هناك شهداء إن الذين قتلوا كلهم ضحايا قتلا لا يوجد شهيد الشهيد من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا الشهيد من قاتل الكفار لتكون كلمة الله العليا إن الذين قاتلوا في حرب اكتوبر لم يعوضوا ولم, ولم يدفع لهم تلك الأموال الطائرة التي يدفعها المجلس العسكري لأولئك القتلى الذين لا يستحقون شيئا ولا يستحق أهلهم شيئا يقول لن أحتفل هذا العام لأننا حزانة على دماء الشهداء وهو من قبل أيام يجزل احتفال بثورة 25 يناير سبحان الله الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ولكن حضرته يدافع ويقول ليست بدعة, ليس بدعة بل الدليل عن الاحتفال بالمولد النبوي موجود في القرآن قلنا أين في القرآن يا فضيلة المفتي قال, قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لابد من الفرح بالرحمة ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الرحمة لأن الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قلنا فضيلة المفتي تحرف الكلمة عن مواضعه كما حرفته يهود تحرف الكلمة عن مواضعه كما حرفته يهود والهجوم على المفتي ليس هجوما على ولاة الأمور لأن المفتي ليس من ولاة الأمور قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هل هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت تفسرها؟ هل فسرها الصحابة كما أنت تفسرها؟ ولو فسروها مثلك هل احتفلوا? بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل احتفل الصحابة؟ هل احتفلت القرون الخيرية الثلاثة بعد الصحابة من الصحابة ثم بعدهم؟ هل احتفل به الأئمة الأربعة؟ وأما قولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألم تنتبه إلى أن الآية تقول وما أرسلناك يعني الرسالة يعني الفرحة برسالة محمد ليس بمولد محمد صلى الله عليه وسلم لقد من الله على المؤمنين إذ فيهم ولم يقل إذ فيهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فالفرح برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكلام غير ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت تفسر الكلام وعندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة وتفسير العلماء والأم نتركه لتفسيرك ثم يقول ولكن أثر الناس يحتفلون ولابد أن نسير مع الكسرة نقول له ألم يخل الله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الم لم يقل الله عز وجل وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن الم يقل الله ذلك كيف تقول نتبع الكسرة؟ الا الضلال دائما مع الكسره والحق في الغالب مع القله لا مع الكسره الم تعلم يا فضيله المفتي ان الفاطميين احنا احتلو مصر بعد القرون الثلاثه الخيرية ان هؤلاء الفاطميين كانوا باجماع الامه كفارا ملحدين يهود جوهر السقلي وهو قائد المعز لدين الله الفاطمي كان كافرا والمعز لدين الله كان كافرا وكان يزعم أنه رسول الله ثم زعم انه الله وجاء من بعده الحاكم بامر الله الفاطمي قال انا الله وكان الناس يخاطبون الحاكم بامر الله ومسجده في القاهرة كانوا يخاطبونه ويقولون له ما شئت لا ما شاءت الاقدار احكم فانت الواحد القهار لقد احتفل الفاطمون بمولد النبي ومولد عيسى ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد فاطمة ومولد علي و 27 من رجب والنس من شعبان 30 احتفالا فيه في العام الواحد اعتبرهم المسلمون كفارا ولذا فإن عمادة دين زنكي شن الحرب على مصر باعتبارها كافرة يتولاها الكفار وقرأ ذلك في ابن الجوزي في كتاب النصر على مصر النصر على مصر بخلوا وأذار الفاطميين وأزال البدعة والضلالات ونجح صلاح الدين رحمه الله في تحويل الأزهر من البدعة من الشيعة إلى السنة والشيعة كفار باتفاق المسلمين فيا صديدة المفتي كيف تقول ما تقول أمر لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة تقوله أمر من الدين أمر من الدين يعني نقص الدين واكتمل في عهدك ماذا نفعل بقول الله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هل نزلت هذه الايه عليك أم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم الدين في عهد رسول الله لم يموت الا ودينه قد اكتمل لا اكتمل في عهده انت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي هذا أمر من الدين كيف هل نسي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلت نعم نقول هل نسي الله هل الله ينسى وما كان ربك نسية في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى هل لم ينسوه ولكن كتمه رسول الله من قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الدين فقد اتهم الرسول بالخيانة الرسول لا يخون ولا يخفي شيئا من دين الله تبارك وتعالى أبدا يا فضيلة المفتي أنت أخرجت وسيقة الأزهر مع شيء الأزهر وقلتم نسمع بختouthины المدني وبالتظاهر بالتظاهر السلمي هناك تظاهر سلم هل يوجد تظاهر سلمي أن التظاهر السلمي يحده الأحياناً في فرنسا أحياناً في كندا أما في بلادنا لا يوجد شيء إسمه تظاهر إن الذين يخرجون يخرجون بالمنطوف و يخرجون من الرشاشيات و بالأسلحة ما هي السلمي الحرام و الخروج الحكام حرام و في الحكام حرام بل الدعوة على الحكام حرام كيف يضاح كل هذا؟ لا بد من نراجع بل من نراجع جميعا على جميع المستويات من جيش وشرطة وإفتاء وأزهر وأفراد وكل واحد فينا لا بد أن يراجع ولا بد أن يتوب إلى الله ولا بد أن يستغفر ولا بد أن يأطر أهله على الحق أطرا وإلا فالفوضى قادمة قلت لكم في بلاية الخطبة لا أدري ماذا أقول في مثل هذه الأيام من العام الماضي، في أول جمعة في الثورة، وقف الشيخ محمد سعيد رسلام في مسجدي هناك، يقرأ من سفر أشعياء، ويقرأ ويهيج مصريين على مصريين، ووقفت انا في نفس الجمعة، على نفس المنبر، وقرأت وأهيج مصريين على مصريين فالآن قد هاج المصريون يا شيخ رسلان قد هاج المصريون يا شيخ رسلان وتحقق فيهم ما كنت لا ترجو وما كنت أنا لا أرجو كنا نتمنى أن لا يهيج المصريون ولكنهم هاجوا أقول في بداية الخطبة كنت لا أدري ماذا أقول وفي آخر الخطبة والله لا أدري ماذا أقول وللعلم هذه الخطبة التي قلتها الآن هي نفس الخطبة بنفس الكلمات قلتها في العام الماضي هي هي دون زيادة قلتها هي هي أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اكتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه وأن يختم لنا منه بخاتمة السعادة أجمعين اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اعصم دماء المسلمين اللهم احفظ أشلاء المسلمين وأجساد المسلمين اللهم احفظ بلادنا اللهم ردنا إليك ردا كريما رفيت يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا اشتمرضانا وارحم موتانا وتقبل فيك رجاءنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين